لا يخنها يوجد رقية خاصة بالحسد أرجو منكم التص笙 لا يوجد رقية خاصة بالحسد إنما كل اشتيادات فأنت شوف اجتهادات في التعرفة واختر منها ما تناسب معك وما شفت أن هو فعلًا أصدر في يعني فيه تجارب شخصية في العين تستطيع الرجوع إليها في موضوع اسمها ناتج علاج العين عن للشخص يا بها مرة